أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لام را. تلك آيات الكتاب والذي انزل إليك من ربك الحق ولكن اكثر الناس لا يؤمنون الله الذي رفع السماوات بغير عمد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 يغشي الليل النهار وإن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون وفي الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل ان في ذلك لايات لقوم يعقلون وان تعجب فعجب قولهم ا اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد اولئك الذين كفروا بربهم واولئك الاغلال في اعناقهم واولئك اصحاب النار فيها خالدون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 لله خالق كل شيء وهو الواحد القهار أنزل من السماء ماء فتالت أودية بقدرها السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتضاء حمية أو متاع مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل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 ن مو ابي سلمها اذ يعلم ان ما انزل اليك من ربك الحق من هو اعمى انما يتذكر اول الالباب الذين ينون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصرون ما أمر الله به أي يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبوا بإعتراف وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأمفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون مما رزقناهم السيئة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 والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ويقطعون ما أمر الله به ان يوصل ويفسدون في الأرض اولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 ذاليم، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صار قارعة أو تر اللقريب من ذاليم حتى يأتي وعد الله، إن الله لا يخلف الميعاد. ولقد استهزئ استهزأ برسول من قدرت فأبيت للذين تبقو ثم أخذتهم ثم أخذتهم فكيف كان عقاب؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أقل سموهم أم تنبئونه بما لا يعلم في الأرض أم بظاهر من القول بل سين للذين كفروا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد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 ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما بك من الله من ولي ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وزرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله بكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الختاب وإما نرينك بعض الذي عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاء وعلينا الحساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو وقد مكر الذين من قبرهم فلله المكر جميعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعدم الكفار لمن عقب الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب